يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع المعد لكل ما يتوقع يا من يا من يراجع للشدائد كلها يا من إليه المشتكى فزعوا يا من يا ما في الظنين ويسمع انت الموعود لكل ما يتوقع ما لي فَقَني إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ فَبِالافْتِقَارِ إِلَيْكَ فَطَرِقَ دَفْعُ كل ما يتوقعه ما لي سوى طارئ لي ما بك حيلة فلا إن الذي ادعو واهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير الموعد لكل ما يتوقع حاشا لفلك يا رب حاشا لفلك ميري حاشا لفلك أن تقنط عصي علي راح يا لي فمنلكه طن طعسيا الفضل الفضل اين الموارى نبو